بسم الله الرحمن الرحيم. ان الامرار التي نعيم على الارائك ينظرون. تعرفه في وجوه الضغطة نعيم. يسقون من رحيق البختون من ختامه ومسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اخوة اليمان والاسدان نعيش معمور الحق والايمان. مع المنزل على صدر المصطفى صلى الله عليه وسلم آيات بينات من كتاب الله تبارك وتعالى يتلو علينا ثانكم العالم القرآني الإزاعي قضيلة القارئ الشيخ طه النوماني القارئ بالتحاد الإزاع والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله على المطير من مدينة القاهرة ندعو الله له بالتوفيق والنعو لكم بخصن الاستماع عما مشكورا الله الشيطان الرجيم بسم الله بلطخ العادلة وجوه يا طيره ما يكون او بهير aap <laughs> <laughs> ki سوف تساكي إلى ربك ومزيدين بساق سوف ألا صتق يا الإنسان انسوا عن ركع الصلاه أيا ثم قوم انصدوا أي ترجس يكون قوم آیا ایا فجعل من سوى الفدان لنون ذو اي ليس ذلك قادم على أن يحين Oh, no. my no. that is <laughs> for my a <laughs> يوم يحرر الطرق <تصفيق> ما فتمت ان بسم الله الرحمن الرحيم يوهن. سبح اسم ربك الاعلى سبح اسم ربك الاعلى الذي ولقف ثوا واللذ قد ترف هذا هلن او رجل الله اقوى رب حزن ربك الان لليسرى فذكر, فذكر فذكر إن نفعت النكرى سيذكر من يخشى ويتجنب هل أشقى الذي يصلم النار الكبار ثم لا يقوم <تصفيق> لعمل تزكى وذكرت ربك تصلى بل تؤكرون الحياة الدنيا Link in the land after love وبقل لي ذا يا ربك وما قاله وضح وضح <تصفيق> وطأوى <dass تصفيق> الليل بإذا سجد عدى سوابك Yes. <laughs> أم ميتة فلا تقول، وأم سائلة فلا تنص، وأم من أمة فحدث. بَعْمَ الْمَتِينَ فَمَا أَعْتَقَبُهُ وَمَا تَأْكُلُ وَمَا تَشْرَبُ وَمَا تَدِينُ بِمَا إِلَّا اللَّهُ والله أكبر والله الحمد